بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت ايات قرانا عربيا لقوم يعلمون لقوم يعلمون بشرا ونذيرا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا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 قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ